صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين سبقت لهم سناءنائك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتنقل لهم الملام يوم نطع السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدع الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إنما يوحى واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذن على سواء وان ادري اقريب ام لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون